بَنكُم إِن نَّزَّلْنَا السَّاعَةَ شَيْئًا نَّاظِمًا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترن وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَتَرَ وَمَا هُمْ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 وَتِبَعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم فَإِن نْ خَلَكُنكُم مِن تُرا ب نُطْفَةٍ مَمِن نُطُسَت صُ ثم من علاقتٍ ثم من مضغتٍ مخلقتٍ و غير مخلقتٍ لنبين لكم. وَنُقغ فِي أَو مَا مِمََ شَ أ إِلَ أَجَلِم مُسَم مَصُم مَ نُ خُرجُكُمطفْلَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَجُ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَيَغْلَمَ مِنْ بَغْرَدْ عِلْمِ شيئا وترى الأرض هامدة فإذا Amen. <laughs> وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله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 ثاني يعطى فيه ليضل عن سبيل الله. عذاب الحريق ذلك بما قدمت عذاب وأن الله ليس بظلة ومن الناس من يعبد الله على خرف فإن أصابه خير نط ما وَإِنْ أصَابَتْهُمُ فِتْنَةٌ نُقَلَّبُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ خَاسِرِينَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ صران المبين يدعون ضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من لَنِذْ ثَمَلُ لَا عَلَمْ بِثَلَثِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تجري من تحتها الأنهار إن الله فَلْيَنظُرْ ذُو سَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَنْ لِيَوْقُفَ فَلْيُنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ Ve kendalika إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْوُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنشُ جد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء قَالَ عَلَيْهِ العَذَاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مكرم ذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الخميم يُصَارُ بِما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَذِي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 جنات تجري من تحتها الأنهار يقلون فيها من أساور من ولباسهم فيها خرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمير إن الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. وَأَنِ الْعَكِفُ فِيهِ الْبَدَعُ وَكُنْ هُ مِنَ الذَّنْبِ الْعَلِيم وَإِذْ بَنَوْا الْمَسْجِدَ إِذْرَائِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكُوا بيتتي وطير بيتي انطى جعله كل ضامر يأتينا من كل فد نامق وأذن. في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشاء يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم وعي في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم والبائس ثم من يقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوا وفوا بالبيت صدق الله العظيم